وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفعوا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسال ولا يُمْفِقون إلا وهم كارهون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 وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ أَشْرَكَ الْأَشْرِكِي سَالِيَة تَدَاوُ وَهُنَاكَ مِذْيَاهَ عَشْرِى إِنُوسُدَيْ كُنَا سَبْحَنَا تَفْسِيرُكَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ كَأَفَرِيَ تَذَلَّ الْآيَاتُ بُونَكَ <ويس> ايات اللي هي فرتنادبو كبلاوان هيا كان ميد من سوره التوبة ايات ساليا كنت نبنوا وكاد يحي من السوره نفسها اذ لا سوره توبه كاميدا عشرك عشرك كورهي ايوتس اوجيرن يحاي حي دنبهي هاي كان لاين المنافقين تا اسو درس كان اياكي هوريكو دمبا اي كساب شيء غزوه تبوك غزوات زوى تتبوك وهي آخر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم سوى بنهد بلان كي اودوا لي كي اقدم بي عليه صلاة وسلام وحدعي سنة من الهجرة بسوى شوال بيه فدك اللو اودوا لي الروم بي هايين كم اقبلوا قدوا لي وعيد على سينه روس الماني واختياده اذا اذا يدون الجلال تاي وقرعدون اكلوشا مسافاتنا اللي ارتاي تلك لو دوله الصحراء هو يحيى وان جاء يمالوا قبل او سن لا وقتنا الله بهنا ايي دحدي معناتا كاليفه شرعيغا وهي شرطه قوكب المنافقا اي ايمانكي سو دهي هي اي مسلمين تو منا يي دينك كجايشا كفكه دو موميه كامل ياي تكاليف تسببكم ماله وصدق الله في قوله أحسب الناس أي يتركون، أي يقول آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم، فلا من الله الذين صدقوا، ولا يعلم من الكافرين. ماك كلمة آمنة إلا أشاته مسلم بن هيلية خوف البواصل. لكنهم كي خطه هي كي يركن على معاكلا سارية ولا تفعل بكرة سارية. جهات كلام ذا. صلاة كاملة صوم كاملة حج كاملة سيطر رعيكم الأمر بالمعروف وامت كيسان كرفان مؤمنين كل كيدي واكل سرتي وهل لا سوغاري تبوك كل كامركي تبوك لا سوغاري نبينا عليه الصلاه والسلام امداو كدلبي دولان غود او يي قفر يا مله الى انامر سبحانه وعز وجل وكان انفروا خفافة وثقالا كل جماعه المنافقين وحب الله بين جي بي سودك بين شقيق اعذار بين لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتبعوك ولكن بعدا عليهم الشقه فصيعلفون بالله فاستطعنا لخرجنا معكم يولكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون مرخصوا بنو عن حرسنا اعذار لو شغينا تلك ان فضيك وقر أنا أعرف أنه يكون كثيرا أف لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين فهذا يقول لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وفي خير ذلك يمنك سواده لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين كل يقول لهمنا يوقبنا إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فيريبهم يترددون وعسى الله بلابنا قل كالآيات الصدي أيهم معناها أصعد وعمرك عداتي مسألة القضاء والقدر أهندتك المنافقين تا مسلم كحدة غاءان يباتي كربي كل قل كإني المسلم كالراعيني هلال ألا قدري قال تعالى خذوه يرى ولو أرادو هداي أرقا قال الله ذا الحبان الخروجة بحيد تبوكين إذين رعان هداي ربان لا عدو وديار الله هيا له للخروج بحيدة عدة وحوبة هيا تقال كا تبوك وحيكوه رئيه تقال اللقالي جرى سوبانه توريه سميسين جرى توريه وأوران بينا هاين حوضان مالدحون بينا النبي قمشي في جرين على سبيل المثال قال كونه ما كانوا يدوروا ربو، لأن كاركلوت المعمدري، مدينه إسه وجوجا، خياله يا مثلاً، ولا يا هماش يا يا قرشياء، إنت ما صافدات وجرتا، خير أحد جنح إذا جيهين، كي كونه يا يا كور رما، مركونة بجحد الله على جيرانه، وحلاو قرنها منافقين بمشي جوجته، إنه خيال marka قالوا wa qaraa wixii ma ka joogay xagga riyad aad ayan ma ka subax dhanba لكن qaadaya iyada wax jooga laare laakiin tabu kam marka yahay tiirku ka qaaday tabu keenu aadayna hunba loo duulaya xalla diyar garoobo tiirku ka qaad idan wixii iimaanka karuna gadi iyajis'in أما المنافقين تان لو رئيس داتا من بي آيان وحب اسكوا مدوين حدوا إليان تبابوا شيسا وحنا اسكدوا بالمحاق وتسيسا بحيب بين ينكوت لقالي وليقول ولو أرادوا بيضنا الخروج بحيب إلى طبوك الله بحو لأعدوا وحيضر بالآيان له للخروج عدة محوبة لديد يهو بيجزع سلا مؤمنين تكالي ديار اللآيان ولكن هيا الله الله النعي تنبعثهم بحد ايدين لبحاير اي يا ايبن معي سبب كنا وائمن دونا كل كاسه فصبطهم الا واسكلي هيجي بواسيه اولش اي بجليي كل كاسه وقيله حقه باللوغه يري اقعدوا فرس مسلمك مع القاعدين عرور يا وهذ كدنوا فرسيسي كان جهادكو واجبين اي حوانا اي عروره اي ويله اي مريضه مجانينها لحا ردتكا. كل كلك سائبيني سبحانه لو خرجوا حتى يبيحي له هايين فيكم إذنك مؤمنين تعدين ما زادوكم إذن ما هيا إلا خبارا فاتقر الله ما هانه وحك خبارك هو لكن هو في الرأي حق عقلية تلظ كل خبارك هو هوا فاتقر الله إذن كردي إذا ما دينه يسكو ضوبا يسكو قوبكا قوبكا يا ترى حما لحذينك أبور العين ولا أوضعه واهور العين سدق دقة خلالكم لحذيني أي دب كشذ العين وعث الكفر اللوبي أردان رذبذا وورحمة الشيل لعود ككوب كوب كوب كعب القبضين يا كنا كنا اللقبضين يا معسكرك يا حيدملي بالجقودة جينا يا لحذيني دب كشذ العين ولا أوضعه طبيهور العين خلالكم لحذيني يبغونكم ياقولي لزادنا يا ألفتنا بل موافقيني ولا جريديني مدينة مدينة أي سلطوري لها يدينك أبو قبيل قبيل هي قف قبيل شو كمان لا وأكاد من الله يد أنت وحبي وأيدينك ممنين تايدنك وجيرة ولي إيمان خاص ما وجدين كرودة دينك كروسو لا توصفن كلا أيدينك وجيرة قرتك واسع كمن لا لا idinka muumininta waa idin ku jira samaacuna kuwa maglid badan lahamiyak oo warkooda u durba galaayo waxa ay gacan ta ku dhigaayaan ciidamadii kala jabay midnimada midmas oo fa baqadi babaaday idinka isku hor imanaya wallahu ebawayn si dad dadad buu idinka reebay. Misal hada doontan laqadi bitagow xaray u dalben alfitna tabalo min qablo hadako. Wa hadii Madina la joogay oo Andalania tabu ka la joogari lugoyo ay idin la jariye sura Al Imran baynu ku soomarnay inay markii arkeen muhajiriin iyo ansaro wada fadhiyo isku mid arintii inay aragalisay oo sida ay dadku u ma E goola ee barwaaqo ee caafimaad ee aminta ee muslimiinta u soo hooyda in ay fudud gelinay ta allah waxan saneka soo ayay gabayaal laysu yiri jahiriyadi laysku laye ee bay muslimiinta xusuusiya kolkowali oo iyallahood idin baleyya idin kala sura sawaf هنا المنافقين تطلبن الفتنة بلو اسكوا لمشيه كلا لمشيه من قبل هذا كهر هذه صوبانها قارها وقلبوا قد جد قد لك هذه الرسولك كالأمور فلوين فربدا اي اي قد جد قد ديهان هو لقود دي يا الله وهي جيدة فودة اوهيان هناكو قنبيان مرعي عرب صغروريان سيدي حزابه وقلب اي امار انت اللقو سوده دربي هوش تيجو كن لقودي كو لكن هم لا حين لا يكادوا فللا يسكتوا يو كل خمر خوره منه أذى كسبناه سيقاراه أنا كأنا أي واحد بدنا كدة حتى جاء الحقو فدخل مكانو بدلوا إلى حقي كي يمدوه قال جبتي مسلم لقوليتي مكان الله فري قرطوم مكان جانتك ديجي جزير العربية هجانتي سنة تسعة من جيلي لسوقاري حوازي يضاعف لقبتي kulkaas xoga ei dib u noqdeen oo fiqadoodii hore iyo kan noqon iyagaa waa hanka ku dhacay intii inay muslimka kaana subanana kafara hasan ayahoo suudahi hatta jaal haq ila ma kan la qafaray oo wadahaar amru allah jazira hum iyaga oo kaari hunan naay inay muqato iyamma ka illa furo iy in إيا إسلامك إلا قلو وحاصة لن يقول ديدا أي قصبا عنهم سنكوضا عرال لغوصبي أرنتين اللميل مريي وحاصة ماشا قجلة قلقا قوائنا إذين خاعان إذين دان ماهيو بقى إذين كهريمو اللانه رأو قدري وحسيقان نجليي ولا ولادو حتى يوركا قلدا دونان وإيان دونين الخروج بحيد لا عدو وي ديار له للخروج وحيو ديار عدة ضرب ياليب ايه جسع ايه ايه بيقنتي لهيين ولكن ايه شكريه الله الله فان عقون صدي انبعاثهم بحده ان راعيان بايبان عاي وفاصباطهم يجيبوا واسي قليل فقيلوا ايه بلو غيري اقعدوا منافقين فريسة مع القائدين فالكيدان الفريسي سي ايه هوانة ايه عرورة ايه ويالة ايه اندوليال ايه تدكي اللو عدري فإما انظرنا في نفس سورة ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون عليه تدكي اللو عدري تعبانك لجوغ فقيله عن لو يري اقعدوا فريسا مع القائدين كوفانيا لجوغ اللو يري لو خرجوا حضيب علايا المنافقين فيكم لذلك المسلمين تدعوين اعتبوا بذير علايا ما زادوكم إذ ما يقربين إلا خبالا فاتقر الله ما هانوا أكل ولا أوضع تبدأ بيوشذ الهين خلالكم لحد النجذب كهرين الهين واسكن قبتيين الهين فعسى كفر النومين يبغونكم إلى قويد لغادنايا ألفتنا بلوا وأنونا إيا خر مر إيا مدنيه إيا قول مدنا إذن مرها با إلى إذن جنبيا أيدونا يا يبغونكم وحي ايدين لفاعدين ايان الفتنه تبلوبي حدا نوا فيكم وعايدين كالمؤمنين تاع دحين كو جيره سماعونا كو مغليض بدن لخوم ييغا او ايمانكودو يريحي تينت كو حسب بالدين تاعين سوغلين ايا ايدين والله اي عليم ايدين كو اماو غيدين الله يحرب والله عليم الله واقوم بدن بالظالمين صدك عبد المين فلو يالكا ايوشي قارئي باواقي هاي وقت وحادبه او اذينكو دليل ابتغو انا هراءو الضلبان الفتنة تبالو من قبل هادكار با فتنه ايبالي يكالجب اذن الله الضلبان ايقرقار ايقر ايا أي ينكو قارئ من قبل هادكار وقلبو قد جد قدية لك اذيك الرسول الامور طلدة ايا يكول قد قدية شرقوه وفي سورة الإسراء وحين أتجدونا وإن كانوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة الله وحاول يقولك سبحانه مدينة أتجد أي المنافقين يماذا يهود قلت سيئرها لنور ماشان ولقد النبي مئماني سابع النبي آسي جوغي جرين لنشان ميل معها وارد ماشي سيئت ملكوا الدفلالي إنه سوبانه من جحافيان بيدونايان وانا بلد كي أبوغو تلقالي قلقا واقلبوا قد قد دية من جحافيان ما رأيكو من جحافيان ما رأيكوه قبضان واقلبوا قد قد دية ركاديك سوبانها الأمور تلوين بضان وعلى شانك اللو قد قد دية سلقا فراحة شو وحوال بالله إسكود دي حتى جاء الحب إلى البدر تميد وضحر أمر الله امرك ايبا مغضم مكالف ري بذرعاب ماهي بيحق الحق ويغطل الباطل، ولو كره المجرم حتى جاء الحق الى حق عداد ويوم البنروي وبحر امر الله دينتي ايبا ايك ايسكو سررتي فتح مكوه مقالة دي عاصمة دهيدات كلارتي جزيرة العربية هو قامين جيرتي دال اهان ايضا ذهان بعضك عنتا كلك وهم ايضا قوم منافقين تا كارو هنا النعي امركال ابي مقدم مكلفوري يي جوشي بدر لوو غاريت يي بوكاون آسيفينا ايت ارينتا غارتاي يقول ذل وعمركال كان كبلا بن ايام زلين ييغي لاغا بخييو دد غار حانيت او ييغا كميل سوبنو علي سلام انتو كجيري آدابو الكي غزوته تبو هو رجل لا يوحو المي المنافقين تا ويه لها ما جد ابن القيس الأورنجي ملعونة ايو جيك كولا كل مي أركع سارسوك الله كفت موجيري حل لك في جلادي بن الأسفر قلادم لو دولا يي ايام أيام مذاب كود أسفرة مذاب كود دهب خوري هاي أما حريد دولا هاي أما فانتر دولا هاي كل من كان مذاب كود حريد دولا هاي ما نلصوت قال لهم خدمته ديار رمت عزوبني و كل في جلادي بني الأصفر هم خم بندولينا يمن كازال الله تعالى الله ما هنا لقدر كأرحمك قريش وهو يردم يا رسول الله إني مغرم بالنساء نبي بتلاقينا و آفيز حوان هاي هوا إن كان كاسف الكلين كل كأقبل هجمة بقول الداب كمودو إن ده حداهم كل لبتو و إسكالوا هيا لنا بالوبل kolka wa ku baray aya fidna sabab ayu noqonin igada nimanka haydaree kolka haday ruushayga iyo balaka aradaayo taasii waa maasi oo hal fidnowe inta fidnaas ku jira awalan waa mushriq wa sanoon waa munaafiq wa salikan waa mutaxallif wa rabi'an قال تعالى فبوعوا يرو منهم قال كغالده كمده من قرب بابك جيره يقولوا هذا الرسول قال كو اورنا لي اي او غلو فتخلوا انا عند قالك اي او غلو هذا دي او غلان ويدو الا واله ما اشداي فبروا بها او لا تفتني ايبلين نغها مدافي دون عيبا بيدي دون تا ماشي اي غينين فلا تفتني رسول الله ايبلين قال لها كجرة على أفوي فنبهوا واعلموا إن كانت برهروتاهم محدوكاتا في الفتنة بلقوا لهذا إنه سقطوا كل عانوا فإنسان وشيقوا يتغلبوا نبقى كارا يو. يقال لماذا كسوكا إيا النفاقة هدوا بكجرة كل النار تسيبه الله عده وإنا جهنم الله مرحضة بالكافرين هدوا ماشي هذا إيا هدوسا آذين جد ابن قيس جهنمه الديارة يدلغو كوصايا الا هوي تنبوه واعلموا ترى رؤوا في الفتنة بلغ غدك اي سقطوا ولا جميع حق بلا بالميده كنقي ما يسقون باريق اللغه وإن بين جهنم ناس جهنم اللي يا اي الله محيطة متكوبته بالكافرين حق انت ديدين اما مشركا نغلو اما منافقا نغلو اما هلوتا نغلو جل مالك يمدب يالما كوبي سو هذا ودي النعيب قبناه، امتو صفك الرسول الكريم، حذيب قاسي بتدهشو، حسنة ونا، عفواً ما تبين نقول، أرواقين نقول، قول يا جبا جبا جاردي لا جارين نقول، لغا يا هارومر هبا جارين نقول، هذا يرتى وحوناقة، أو هارومر هذا حاجة بيدين كتيمة دو، فشوهم يروح من قرين؟ ما له حيلك قرين يا أول ولا يا، ونادي ذي المرهبا، أو وإن تصيبك حتى إذن كل عدى أيها الرسول الكريم مصيبة باله انت اللي تكتبين نقضن حقا أبارة أما جميدك فنو انت إذنك إذنك قلضة إذنك رقل إذنك الدلو أما إذنك جبيو أما إذنك كسدو فهم الدره إيه أبار إيا حوله وحيد كالنقضة وحيد لبا كل يقول منافقين توحي ليهين. قد أخذنا هران وقادنا أمرنا قرشاً مك قدم عمل الله عليه إذ لم أكو معهم شهيداً حج سورة النساء وكثر مرنى وحيلين قصلاً جبت بعد وقادنا أول جلي إن واحد باتا نقول دين هران أمرنا قرشاً نجا من قبل هاتك ويتولى وجهتنايان او دولانك يا جهادك يا خيرك يا ايمانك يا طاح هذا اما قلوها دي وهم اياك افرحونا كفر حسن ما صيبنا ايدي كدعو دي جوابتي بكتي مدقوح دي دا داري اي قل صوبنا وحااتي لهذا اذا كفرحونا وحيا لونك قاري لن يصيبنا نقبل الحماية انك مسلمين تا الا ما هو كتب الله اي بقاري اولا وعاك ماذا عقيدة ذا اما اركان تا ايمانك الايمان بالغضاء والغدر وعلا اوحي انو لكل ماينا رنيا سنبا حران اوهما اسمين مركا القضاء والقدر غفك الرنيان ما سيبويينك واوشه ليه وصدق الله في قوله ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها سانو وحي ما أصابكم من مصيبة إلا بإذن الله وما يؤمن بالله يهدي قلبه حدا تصير مجني وحنا القضاء والقدر وي خروق قدرنا كل كورتها برتقى ديني نمهش حدا انا لنا بمعنى جارله إلا ما كتب الله علينا ما لا يراه كلمه لنا مصالح لا اي لامته تلمانتا لكن ما الله رضا على بات المانتا إلا ما كتب الله علينا ما لا يراه وحن لو مسلم ما ماذا شريا خير بواهونا حصولك عليه الصلاة وسلام حديثك سكو عدى عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته لرى صبر فكان خيرا الله وإن أصابته صرة شكر فكان خيرا الله ولا يكون ذلك إلا للمؤمن كلك هذه قنسي دي اللي باتتي ماذا بل هذه اللي قد لما مسلمك سانتي شيخو مدو غاروجا ندو بو يري شهادو هلي حدو غولايشتانا واكا واحد الحصميه كل كانا وخي نوغي ما دابا واندو وانا كل كان حاجده فودو وهايزان او خمنا ولا شايزان اكثر ما حما وما تل الا ما كتب الله اي بقرى لنا اننا كل كان اي بقرى ولول اي والبارك ما قملو سومالي لها ما سو متولي امورنا الهينا ما مولاي ما هو إيهب أيام مولانا سيد كننغا مالكنا لوائسك ومتولي أمورنا حوشنا لوحا معمولايانا وائسك موائبين كو حمياشان مركزي ده أهريندو تاي وعلى الله إيهب وينكوركي لا على غيره أحد كالواركي ده فليتوكل هعوسك دهن المؤمنون انتحق الروميسين ولي جوابتي بصعوتها دهن قل رسول صوبانا وعاوتي لها حال تربصون من لا كرهنا إسم بنا أننا إلا إحدى الحسن يجي لمون عبدا مذوب إما وإما الخمين أما ما شأن لكل منينا كنا نتوسق لنا أما أننا كذا كذا كذا هلاينا أننا جندي حجوي وقابنا أيان يدل يقبل يقبل قبل سمين إذا لبنا وضو ك أننا أنو قرننا ونبدو كل هل ترى من لا شوقي بنا أننا إلا إغدى الحسنى إيهي لبوا ونقبض المدد إما الشهادة وإما الظفر والغنيمة وعنهين ميان مضنعين وعلا بدا أما إذنك ونحن أنك مسلمين نتربص بكم معالد الله سبعين الله محمد أن يصيبكم الله خبئين إذن تماتيه بعذاب عذاب إبا إذن كنتم ماتيا من عندي عبتان إذن كل عضوك لأهو يرام أما الدل أما إنتي نلوكين بنايات بيكينا أنو صباح بقال إذن كو قادنو إنتا عمي بوارجيفنو دو يدا إي حاساسك إذن كلاو وريقنو وأنك أقعنت النظر خب إذن كدو اللايو أما إرقاب حق إذن كو قادن لبدا سأدن الله سجينو أي يصيبكم الله إذن كو الردو بعذاب عذاب من عنده اللاكتي كيمات أو بأي دينا إنك أعما هنك إذن كو عذاب أنك اللبدا إذن الله بلاسا ملاسو غيسان أفاتراباسو كورتووحي أبكاد لغو إنا أننا معاكم أننا منافقين إذن لجرنا مترابسو إذن الله قدران إذن لسو غيناو ومنهم وحاورك غالظة كميدا جدو بن قيس منبا كميدا يقولوا أراناية إذن أغلاو إن لأنها في تغالوف إنان كأهلا دولانك ولا تفتيني هايقو قاسبين في دلوبو تدقي انتان رعون دولو ولا تفتني هاي بلين حتى تدقي ان يقدر ايدي ويدي واتباليو باي على هاي تنبهو وعلمو فالفتنة بلكو ذي هاي باي ساقطو الساقط يوحل النوع المنافقين فتنه كل عانو النفاق والكفر والشرك والتخلف ومخالفة الله ورسوله انتا سوى دمي بايكو جيران خلق الله تلق لي وإن جهنم نار جهنم الليلة ومحيطة تنميتكوب دور بالكافرين انت حقا ديدي إليكين انتو سيبكا سوبانا هدايكو قول عضو اضعقى بكاشو حسنة واناك كغنيمة ورخاء وصحة وغلبة حتى الله واناك هشان ساسوهم حسنودي إياكي باي حمقالي واناك دين مرحبان فلك عداودة قارتيارك وانتو سيبكا حدايكو قول عضو قصيبتون دي يقولوا إذا قلت كفر حاية إذا قلت بها ذي هلام كفر حاية يقولوه إليه قد وحادبا أخذنا إن أنه هرأو قادنا أمرنا قرشاه ناكي بها ذا هرألو الددال يتدير إيمام من قبل هذا قار ويتولو كل يهدي هذا أيام وهم إذا قلت فرحون كفر أحسن أصيبه ذا إذن كدع ذي يقولو حافر هذا لن يصيبنا نغودا دييمايو إلا ما شيماان كتو الله اي بو قوري لانا انغا او وحقدرن او نغدا و وين او انت ان لا ابوري اي بو نغو ترغلوي اي خير انغا هو اي بو يا مولانا سيد كنغا نما مولايا ومتولي أمورنا امر يارك كنغا اشغان نتوليا اشغاننا له وعلى الله اي بو لا على غيره احد كنولكي دا فليتوكل حتى لا المؤمن المؤمنون انت حد قل قلوا حاتر هذا هل تربصونا من نلسو جايسان بنا أنك إلا إدال حسنين لبوا عن مداد وحانهين وانه أنك سن تربصو وان إذن بكم إذنك أي صيبكم الله بأينو إذن كردو بعذاب نعم عذابك النغضب من عنده الأكتكي ما دقالاته منافقين باته، مشركين باته، متخلفين باته، عصاد باته عقاب اللات مدنتهين اللي ذن عقابوا وافلين أو بأيدينا أنك إن لو كن فصحوا أو اللي يأمر بأوقب تان الله أو سان مشركين ذيكا لو كفر حالاني منافقين اللي ذن كفر حاشوا لما لا سان ميت شجينا أو بأيدينا نعمها أنك فتربصوا إذن كانوا عشايدان إذن شجي نعا أدنوها إسان شجا إن أنّا معكم معاكو إنّا قوّر الدين لا جيرنا مُتّراب بيسو إيه بعدين كُسامي نَأيو أيّاً نَسُجَي قل أنفقوا طوعا أو كرها كم كم أركل هذا يجي أيّاً الله يشكو لازم يجي وحيه أنتي إله صور وري وحلا بحشو كل ك واحد بحين تأيّمال ك بحين أيّان إني بحين وضروري سببتنا تنو وعول muslimiinta ay gudaha ku tirsan yihiin kolka wixii waa diba yaan ma diid dhigara kolka waa weeyo wax aad bixinaysan dadama dadka mu'miniinta iiman koor run yahay nafaqada fiil jihadii lugubhiyo fi surati al-baqara in ku soo marnay waxaa كلكعي كو بحيان في سبيل الله ما قال ليلكم مطالي حبة انبطت سبعة سنابلة في كل صنبرة مئة حبة الله هو ضعيف لما يشاهد إذا فقد اجهاتك لكو بحيان كلية كوجة أربين لابنت إذنكم مركز واحد بحيسان أمر قال لي ما كو بحيان أما قصب كو بحيان ليك أقبل ما يشاهد فاللوعدة هي سراحة من الدين الكرار ومصلم بأنها إليه فأي نفقته بحيان كل نفقته بحيان اللقاء أقبل مال سبب كان لقاء أقبل بأي وما معاي أفر سبب أدوي أولا قال إنه يهي أوي رب يا رسول ديدين ثانيا صلاة المركة إيمان آيان إنه عقب جيد يواسي كي مادان ثابعا وحنه بحيان آيان با إنه ينرى لكاهي ده نحب يواركان أدقو مركة داف بحيان اي شيء هنا أرأت حلال أما مستحق أما مسكين، أما مرتى، أما مساجي، أما مصاحف كل هذا نيرب ملوح عاجك كبر حيو، مرتاح بعدين يلا واقوف عي، الحمد لله إلى هدوء وافجيه، إن المال كي جميرا عن كبر حيو، لكن بالوحة كلا دا يوم مرور جد هذا يسوق عثرو، الرجال كوجنا عجمي ماش، أكوبنيش، إسكا دو وح كبلن، خيار هدي اللي كوجناه، فلا ديله، مرورك، أما دلائك. وينكار كل عليك ويتخذ ما ينفقون مغرما كنحن بيطاي إذن صدح الأنسى وغضى وحفلوك أقبلي وهي قال تعالى ابوحو يريقون حصول صوبنا وعاتر هذا أنفقوا بحية حداته المنافقين مالكين فوعا كب الحية خالي نيمو أو كرها قصب كب الحية لبدا ميدة كب الحسام لن السلام ما أقبل ذخر بينا منكم يا دينك افضل يا دينك اقبل مي شكر صباحو بخير سبب كما مركه لو اقبل يا معاكم الاولا فانكم يا دينك كنتم على سن غمد خاصقين دينك كبحسن خاصق لو ما اقبل تقي وا حلق اقبلات تدكو يا ابو عك اقبل يا واشغى وصدق الله في قوله إنما يتقبل الله من المتقي. قبضي ألك البقايا وحلاج أقبلها. فاسق فلاجأ. اللي الرسول يدين تبنانك تعال سير. هذا لجأ أقبل ماي. أولا وامدا. ميت لفات بعض أنا سدح كلام لجدري. فما من منافقين كمرهين أن تقبل منهم حجودا. نفاقتهم تغياك الحين أيان إلا أنهم منافقين فإن كفروا الدين بالله إله أفورتي بيدين سوح الله أقبلايا وبالرسوله صبانه بيدين سوح الله أقبلايا ولا يأتون صلاة صلاة مهي مادان سوح الله أقبلايا إلا وحي صلاة مهي مادان وهم إياه أكو كصلاة جيدا ولا ينفقون تغضنا مضحيا إلا وهم إياه كارهون حدم عاليا الحين تيمال كبيحياني يتأخر يجون نعيا خذوا نواذخفر حسن تاعي هنا المسكين محتاجه إملا في آلودي بيتك أذخفر حسن تاعي واحدنا الرومي تاعي هنا الفريق المستفيت تاعي أو كان ريال كي كوبشا هو كلايا كوبشا أمرويا أدخل سريال كي واحد كفاية دي زندونتا من تلك ليده تو سوى أبو فله أشر أمثاليا سجوا أما صوابنا أما صواباتنا أما طلب قولا أما كبدا بعد ليس اذا انا مستفيده كل كان مركاي وخ بخينويا وا كهن ايان قل غري لمن كسيد عسا ربي ددي يا دنيا كنرجيه و يا سبحانه منافقين تو سيد عسا ادغبي في دينتي و سيد عكو الله بيني اسون كي جي بيني صلاه العيسلان كنت كنايا تغري النفقات في سبيل الله كحرم ومن كثر ربه لقال كبه ذي وضطي الدنيا لهم تأصار محوه يالي قال تعالى فلا تعجبك أيها المؤمن يأي ينكياب قلين أموالهم حولها منافقين تهياء إيا فاسقين تيارداشة ولا أولادهم عرورة بضان عدالة يأي ينكياب قلين إنما وعكلمها يريد الله يبوحر الله قلكوو داشة الدنيا كباديا اللى يعذيبهم إيقا quello عذابه بهم داشة الدنيا دا في الحياة نالل الدنيا هو سيسا وهو تساق أنفسهم أي نفسه ذا باحضو وهم إيقا كافرون القالال الدوني أولا في الحياة الدنيا الضتو الأب الأب الأحد الدنيا الضتو أب باللحال أين أنتم اللهم الأحقوق مثل الدنيا كان بصوكلا duugyada sanadigaas baayane tabcayeen sabankii cidiyood ba ka dilqaday dibaato ku kasbeen awlada nsiido kalaa dii avrood la gurshan ayay hanbiyaha hoola laga bixiyay ay daseen in la koriye ay wax la baray soo difaato wayn yihiin lagala ma khulmin tay markii ايجي مركا تكفى اي دايستو حواليه اي دبكا كتبعا هذه الجهاد كتب حيانا وهم كاريهم مركا ساوه مدام ايجي قايرا وحباب الحينين حواليه دبنا واي كتبعا سيقصة انا وكا قبح اذا هو عذابيني عرورتي بصوارتي ابي ايجي قالي عرورتي اسلامتي قولك واحد قياسة ايجي مسلم مسلم دلايا الماض دلايا لا سامح الله الماض شيء tan ku guugaan sayradii rabbi badiido oo uu gaaro baa seeno qonay wa gubanay iyaguna markay caruurtooda islaam aan wa gubanayaan idan nabatli wada bay hadba xoolaha kan markii horena waxaa lagu cadaabay cidiiiba ka dhil qabay oo markay caruuraha iyo naagaha guurkooda iyo اركيدا ما ولا مسافرين حاليه ولا قالوا راجل سو معذبنا كل كل كوا عذابي إذا حاليه الناسي واللوجو عذابي وحمودي إذا الذين كافق رضا أصحابي رنت المؤمنين تا فقري أجري كهلا شقيه كنا يا رب ما كفي عن عياك كل كوا حقو تعليم وين بيكو سيزي أردل أما قال هالنقد أما فاسخ هالنقد أما النا والربا هالنقد لشغلية وددي الدنيا قعن تيسل لقليه اشكاسي جاذيه سوما دعنا فقير هدوه هاي ددي الدنيا اوسن هاي سنين ام الى قصه ارضه ودباته هوا اللوه ادبما و الى الهو العفو العفو العفو العفو لكن هدو اللذي هم هو رمي حقان اوال لقع الياميه اوال لشغلية بلا غورت اللوه قليه سيوسن دبو سودين هدوه فقيره هدوه عنوصده هدوه عرون صلافته إذا تهدوا دراموا اللوكسو قولي النقونا إذا عافبوا لي وصدق الله في قوله كالله إن الإنسان لا يضغى الرأه استغنى بشرك عدوه يشرك الدبي يدوه إنه هايو أوه كافتوه أوه سنوعه بها نيه بها كبري أيها ماذو هاي ولو بسط الله رزقا لعباده لبغو في الأرض إذا محلل لقوه أو الله لعلاعي محمد رحبا <مه> ما قلوحاتي لذا رسول صبانو أنفقوا بحية أو عن خالين ما وعقوا بحية منافقين أو كرها درقكم بحية منذكم بحسان دون لن يتقبل لما أقبل دون منكم إذنك وعق بحسان أجري يا ميسان هاليميسان سببكنا انكم إذنك أي كنتم آهاتين قوما داد فاسقين فلاقا كباح إذنك ربك الرسول ديدي وما منعهم منافقين تكا أن تقبل إلا أقبلوا منهم حق وضا نفقاتهم يغيالك بحنايا إلا هو حكره بي أنهم إيجا لا كفروا ديدي بي الله بوينه أبوري إنيهم أيانه رعان بي ديدي وبرسوله صوبانوه صادره إنيهم أيانه رعان بي صلاة أي سمعين أياننا ولا يأتون صلاة إلا هو حي مادان وهم إياك أوك الصلاة واحسنة ولا ينفقون ما بحيان وحا داقاي بحيان أي جهازك بحيان إلا هو حي بحيان وهم إياك أوكارهون وحب وعبدين طبعا نعاي هذا فلا تعجبك مؤمنوها اللياب يأيان كياب قلين أو حاورا وحا كان انك ارتقب غرد ادرقيا حانتين اقبضيا تريد الدنيا أسيا ka fanaayalka uga dhigay ba la badiiye timankii yadoo aad diba laga shaqliyay waxa kana wa ku rafaaden hadawna cilba la baday qolka xoolahoodina jihad loo waday iyagoo rumaysnayn arurtiina qaris إلا ma naxsan karaan labadi ilaa in islamu yimid baa madina xukunta iyagii munaafiqiin kolka hawli ma naxsan kara arurtiina ma ولا تعجبك الله يا ابن إنك ياب أموالهم حول يالك ولا أولادهم حرور توضا إنما وح كلامها يريد الله أبوي نور روا فيه عذبه يجئنه عذابه بها أموالي أولادي أكثف ذيهم أي كسبدين هي سيد عندهم أي يدافين هي شغلة نان أي حقك شغليا في الحياة من الجدال الدنيا ها سيزا نفذت غيري مركة اتمادنا وتتاقل انفسهم نفتوض إلي بعضهم وهم يكافرون قالاء وكل حسابهم عليهم يكافرون الحساب والمنافع لغيرهم آياتك مركة أي شود ومسلمين تي أباب لي يتبوك إلا أزل دون أيو يكافرك يوانا مغلايا فعادتهم لعنة الله عليهم انتهى ما جعلوا قد دارت ان ايها يا الواه اسكو دوياين ان رسول قيام تكون قنعيان دار بينه كل غري فكره تحكم الى الله تشيدونه يوم يعصم الله جميعا فيعلفون له كما يعلفون لكم ويعصبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون استعود عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله هلائك حزب الشيطان على ان حزب الشيطان هم الخسرو كل قاسة الله سوى كل حدي خس با لغا يويد صوبانيه إن أنه مؤمنين نهاي هذي يكرر كفروا بالله ورسوله بان صومر نهاي كل قاسة نهاي كفر ميسن نهاي شبه الرسول مؤمن قال تعالى خب ووحي لي ويحلفون قور فدارن با دونا بالله اي بوينه با مغجي وهؤلاء المشركين تيوم منافقين تا كل كيدوني بالنباتاي اي والله توال عزا ومناد به جيرين الشمرك بييكتو الله يكو دارنا اي ان انت رسول الله ما, ما دارن كارو اي بوينه مغجي يحلفون منافقين تو اي دارن بالله اي بوينه با مغجي ما إنهم منافقين لا منكم ان يريدكم المؤمنين تريدينكم مدينوا ظاهر كود يا باطن كود سوا فخسنهي ويروم شيئا ويربي يا رسول عليه اي كدارنايان حداي داتان ما خا laga yeela waxa laga yeela منكم wama hum minkum قول بين ليال و الا وما هم منافقين تما منكم إذنك المؤمنين إذنك مد ماههه حتى بحدي المؤمنين في كمدههين ويانقان عصانين لا أعطان محاوكين بغضين باوكين انفردهن الحيران أتبوك الله وادو إيجا نقود جادي يواق قال دايكا يابا يانقال تعالى إباو عيرو ولكنهم منافقين تا قوم منددوه يفرقون أرقاك عزان فرققون الحديد كبادا نعلنتو مركي هير دافتو قسوفك حميلي وايو واجرينايا كل كفدان ان لو لا باي كباقايا سيرتودينا اي با كاشيفاي فيشيباي كل اي كل كولكنه ميرجا قوم جدوي يفرقون جحسانو انتي باغين تي هير دافتاي او قلبي يوما ما سو دافتاي في جواري حودا كموقتانو واجريناي مركا سبحانه لو يجدون وينهلينين هذا هو ملجأ حرول ملجأ ما الرسول يا مسلمين تأيان قاركري تبقى لو دولا يا حسن يتبن جاديا حتى لو كانوا يقولون تلك انتسيكال مسلمون نخضي تزيل العربية ويسكدو بعدها قالوا ما لي ملجأ من ملجأ لو يجدون هذا هو ملجأ ما لي ملجأ من ملجأ تلك الكلة أو لا جني ما يُتجرَّد هذيل أو مغارات قرفيه مغرقه أول وقد بركوا الغرفة اللي جا قد بركوا أو مغارات قرفيها يكونون تن هذيل أيام هني ما ين أو مدخل قد لا كلوه من الوادي أما قد قلقوه قصبي على قي قل هذيل لو إليه منزه يا مغاراتي يا مدخل يجلس الهايل وهم يجا ويجمّحون حكم قوشا فرسك مركو حرام بضعنا يهاي أما وداله حكمها يا منك هي هاي وهاي من ستردرة إبارة سجمح اللي جاء كما حلف رصوبه مضحت كذيبه خلك مركو حكمها قوي منك وذاله دردره أما إسق حرام كقبطي وطبرك الأوب عن ياي أما ودالي مركا ويا جماعة يقوحوه ويا لبطلاً مدنا عن دين أحكم الجلسة يمشي الجليل عين أويين حينو قايمة مركي اللقب حقيقة لا قوة لنا قايمة كلوحه مركو داخل قيبين عيو أصيب أبا فرعو غريم هذا القايمين عيو يقطيب عند بسنة أيام تيب عند بسنة رسولك عليه السلام saaxdu qaybinayay dadka mudan siinayay ayay diiqa billaabay aan halka qoinayeen oo bal sidoo wax u qaybinayay dadku isku sheegaya kan u badiye kan u yareeyay marka من كاسك جعل عينا كويري لماذا من كان كويري وعنصي إيمانك إلى قلبك سأجلي أيانو وكاشؤ الدنيا ما يداوعي سما من كان كروحه أجعله شغلي كمال لبوا إيمانك أكوير إسلامك إنه كبحال لجابي إسلامك ما كان نبو نبيك الإمام عليه سلامة وسلام سحابيا أو عمر أو يداد أي ذات كان عن تكوب الدين يعني الإيمان كذا هو كذا أمر كان كمل أمر إيراد البكبة وياي وياي يعني كلمة الله يوحانك كذا نجنس الدنيا كأولي هذه إيمان كي يبغى النبي قريش إذا المرح تأخذوا قريبين أي أرك إدبل أم تودا ومنهم فمنهم تعبار بيس عندهم تع. ومنهم وحورك قال لا كمذا من قربك وجرا يلمزك سبنك عابيناي في صدقاتي في قسم الصدقات تأخذ قيبين تأذي بيكو عابيناي فإن أعطوا هدين لصيا منافقين منها صدقات حلوها قسلاي وإن لم يعطوا هدان لصين منها صدقات وحلقاتين إذا قرت أن لصين هم يسخطون وعروني قل ماديين قل إيمان يقبن ملهين Takki hän ei kohonne kuva, vaikka luovat hän on todin imenjirin, vaumat mätiyinä. Kolikasida ei häänen, sikäfierm batana, tämä he kävien ei, ma wa ar ebasiye haday ku raali noqdaan fa rasuulu xasuun khaw aanu siyo u qaybay haday ku raali noqdaan way waqaaluhu yiraadaan hasbunalla allah nuuf filan qaynta eban ogo lahayd haday yiraada kaba kaba diya ganimadana حتى تكون قوة تبريع حتى تبريع القالم دونتا حتى تبريع الله سيؤتينا الله إلهو أن نصينا من فضله تغريس إباهو أن نصينا و الله يستيمن تكولئك يقول الله بريع ما نيسى رسول كي ساق نصينا حتى تبريع الله خير الله لذلك يصوبنا هذا الليل أحد المعصوم عادل اسنقف بك سوره غلي قليش يراض غادك في عايدي يا حق راده اي كسمينايان سنهودان بينا حديثا انت بني ادم ما كدودوبتان خغبن ودي يرجو له بكو خيرانه سو كما سي فينئ الله الراغب حدا يورن لهاين اله قانتيسه بوخده اي وحوال بايزه ايانو خيكسو غينا تا فينال إنا أنجى إلى الله بوين أن يراقبون جرئينا حتى يسيرا وهذه العين لا كان خير اللهم دليل هذا أيه وحش شيء جدا كان أنا أبلى منك سببته عواج سو بناه حتى لا دليله وصدق الله في قولي يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين هذا الله مما قالوا وكان عند الله وجهها قُلْ مَن يُنَافِقُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ يَعْمَلُ عَمَلًا يَهْدِيهِ إِلَىٰ عِبَادَةِ إِلَٰهِهِ إِلَّا مَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَيَحْلِفُونَ مُنَافِقِينَ وَدَارَنَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُبْوِئُ الْمُنَافِقِينَ مَغْنًى وَهُمْ كَادِرُونَ إِنَّهُمْ إِلَّا مُنَافِقُونَ لَمِنكُمْ إِلَىٰ وما هم منافقين معها منكم الذين المؤمنين تا الذين مد هذا ما أرتكوك خصب أي حبسي وأرتكوك خصب أي إن لا لايو شفت أودي عدل لك شيفي تعلم أودي له عادل قال أن لا دولا يتبوكا يركا كني بالان عاجرا قالوا تبوكا لا قدولا يو نبات المسلمين تا مسلمين تا مسلم كي يركوا دعاجرا أي قايا إذا كي برد ولكنهم يجا أو منددون يفرقون أرجع قصب نعنتي يا بقرتي كبلاتي لو يجدون إني أرجع قصبيهم لو جون أي يجدون هلا يا ملجأ ما لم أو مغارات قرفة الكونسان أو متقرا قد يقال لو ولو وجس اللهين إليهم ما شيءلا وهم يجا ويجمعون حكملا جرج ومنهم أم منافقين من قربك جيره يل مزوكا عليك سو في صدقات في قسم صدقات تغيال قيبن تو ليكوا عيبين ايا قفاينو عدو قديم منافقين تلصيو فينا من صدقه انت واحد لاسيو خبو ورا وإن لم يعطوا هدان منافقين تلصين فينا من صدقه ايوا وكجارين اذا غورتهن لسي قوم بيغا اسخطونا وعرونا ايا أول أقول أنه منافقين تا يخلو كرال النهضة ما ويجاديكو راضي النهضة أتاهم الله أبو قيبي إنك استهلك هذا قال له قدرة عن زوج قريتي هذا يرى يبغضنا كرال النهضة ورسوله سبحانه وديبي هذا يكرواض النهضة أي وقالوا يهذا حسبنا عسك نوفلا الله أبوينول ثقنا مجدا ما أنت كناك بريمان سيُجِئن الله ابن نسيم دونة من فضله يقضي سبلًا يعوي مال صوتا بده يبرك من إسا إريدُ البكى من إسا أيه ابن نسيم دونة الرسولُ سبحانه هنا به ابنه غيبي ابن شو جارس دونة هذا القرآن الله يهلكان ورقة أيها خير اللهم أفنهم بدنا لا لكن سبعي أضد خير لما هذا القرآن الله يهلك ان انغا إلى الله ابوين لا إلى غيره اعد لكم مجرنا ايها الساغبون وناذي خير في الدنيا والاخره يعني كجرينينا حديد الهيه كان خير لهم سسوف يعن الله لكن ما ينيلون والله اعلم